بديتلي كم واحد عايزين خلاص بديتلي واحد لامتحان اما انت متخلف اول لا انت هتقرفني هبهدلك اصدام <تصفيق> دلع ودلع جامد وبعدين هنهل انا قلتلك وزع لامتحان حدالك يسمع كلام هندي ووزعي حد جهت الشعبات عودت بتحاني عيد لي توزعوا مش, مش ميجوا الناس الطلبة مش عاد تصاب يعني غريبة الشعب الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله كنا نتكلم في قصة هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة إلى النجاشي رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمطلق مع جعفر ابن أبي طالب إلى النجاشي فبلغ ذلك قريشا يعني إيه مع جعفر ابن أبي طالب نمطلق مع جعفر أه على هنا كده النحيات انا قلنا اولى و تانى يجو النهائي. عشان مش تمعك بعددي بقى يجو كده و اولى و تانى كده عشان بقى يعرفكم من بعض على يالا مش بنقول لأعدادي من حادث دي قوم أنا بقول للواد ده بس انت وفيلي برضو منتزيد على حسين ناحية أنا أومجبنهم هنا وبصير كنتوا بقى يلبسونها فائدة، أنتوا الأمل بقى حسين المفروض يبقى في سبعة الوقت بس بيجي في رمضان ويمشي وخلاص يعني إيه بقى. ان انطلق مع جعفر ابن ابي طالب <تصفيق> يعني ايه معاه <تصفيق> يعني ده اللي ايه الظاهر مش كده ما انطلق معاه ايه يعني كما هو مع كتير طلع مع بعضيه ببدواء ايه الظاهره انه جعله عليهم اميرا والامارة دي جائزة جائزة. مستحبة المستحب غير جائز ولا جائز طيب يبقى بطول مستحبة ليه أعلى لا الجائز يدخل فيه المستحب والواجب المستحب والواجب ويدخل فيه ايضا المباح ويدخل فيه ايضا المكروه كل ده جائز ولكن المكروه جائز مع الكراه إنما سلتم حد الشيء لعب في المكروه ويقصوا هنا في الرحمة بعد كده عشان تتعلموا مش كده سيدنا الامام بيقول ايه تصبر على مر الجفى من معلمن فإن ثبوت العلم في نفراته الحمد لله ان ايه ما قالش من علمن قال من ايه من معلمن عشان اخد راحتي عشان لو قال من علمن كان هيقوله طيب وانت عالم؟ مش كده إنما الإمام كان حاجة كده الإمام الشافر فهي المعلمة كان بقى فين رئيس المرجفين في الجيش طيب أنه انطلق مع جعفر بن أبي طالب المجاشية طبعا هذا هي الإمارة الظاهر أنها واجبة ها؟ فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمر بن العاص وعمارة بن الوليد وجمع للنجاشي هدية وقدم على النجاشي فأتياه بالهدية فقبلها وسجد له سيدنا عمرو بن العاص بتاع معلوفه زي الاسلام زي زاويه الكفار يعني كانوا كفارا كانوا يسجدوا للاصنام يبقى البني أدمين يمكن أحسن شويه من الاصنام انما طبعا لا يجوز السجود لغير الله وسجد له ثم طبعا سجد تحتمل السجود المعلوم شرعا وتحتمل الركوع تحتمل هذا وهذا على اعتبار يعني انها تقوم الكلمة مقام اخرى يعني ثم قال عمرو بن العاص إننا ناسا من أرضنا رغبوا عندي منا وهم في أرضك فقال لهم النجاشي في أرضي قالوا نعم فبعث إلينا فقال لنا جعفر لا يتكلم أحد منكم أنا خطيبكم اليوم سيدنا جعفر قال محدش إيه إيه كل اسمعوا كلامه ولا برضه غوغاء ها اسمعوا كلامه حد الشيم وهو مجغو غاء زي ناس معين فانتهينا الى النجاشي وهو جالس في مجلس وعمر بن العاص عن يمينه وعمارته عن يساره والقسيسون والرهبان والرهبان جلوس صماتين مجموعتين يعني يعني يظهر عن يمينه مجموعة وعن شماله مجموعة طيب ايه الفرق بين القسيسين والرهبان الرهبان هم التاركون للدنيا ونعيمها يعني التاركون لنعيم الدنيا الأصل أنه زهدا وابتغاء مرضات الله ولكن طبعا هم اخترعوا الرهبانية دي وربنا ما كتبهاش عليهم ولا حاجة هم اللي ايه اخترعوها كده تزيدوا في العباد فكان أول آفات هذه الرهبانية إنها ايه بدعة, بدعة والآفة التانية إنه هم ايه ما رعاوها حق رعاية فأدي الرهبان فالراهب الذي يزهد في الدنيا ويتخلى عنها والحقيقة مزهدوش في الدنيا هم تخلوا عنها بس في الظاهر ولكن في الباطن كانوا ايه يتمتعون بها محرمة تركوا الحلال ووقعوا في الحرام وده شؤم البدعة شؤم البدعة انها تصرف عن سنة على الاقل تضيع ما هو أفضل منه يبقى الصحابة لذلك لما جمت ثلاثة الصحابة وسامعوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها يعني قالوا دي أليلة بالنسبة لنا قالوا هو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخذ أما نحن فلا فقال أحدهم أما أنا فإيه؟ فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أرقد وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء يبقى ديه بدعة أنه هو ينام أنه هو يقوم ولا ينام هذه بدعة تضيع سنة إيه السنة اللي هي تضيعها هم يريدون زيادة العبادة ولا يمكنهم لأن النبي كان أعبد الناس صلى الله عليه وسلم وأرشد أمته إلى ما تكمل به عبادتهم فلو ما نموش يجوا يتعبدوا في وقت يقظتهم هتبقى عبادة ولا هتبقى بقى إيه يعني يبقى نقوم مش معاهم ولا فيه خشوع ولا خضوع ويبقى عايزين يخلصوا من اللي تعمل وتقل عبادته تقل كما وتقل ايضا شأنا ده اقل ما في البدعة انها تضيع الصنع وقد تضيع الفرائض ايه بتقول ايه فطبعا يعني النوم هنا سنة ويؤدي إلى زيادة العبادة هم عايزين زيادة العبادة فهذا يؤدي إلى زيادة العبادة اللي هو فعل النبي يعني صلى الله عليه وسلم فحتى ما يقصدوه لا يبلغوه ثم ولا يفطر هيضيع منه قوة الصيام لانه من صامت دهرة فلا صام ولا افطر هيتعود وهيبقى الامر كأنه مش صايم يبقى حتى اللي هو عاوزه ما عملوش زائد انه ممكن يضعف في اوقات نحتاج فيه الى القوة ذهب المفطرون ايه بالادف والذي يمتنع عن تزوج النساء وهو محتاج إليها زي الرهبان عنده شهوة شديدة ومحتاج للنكاح ويترك النكاح الحلال فيزني هيعمل الحرام وباستفادنا إيه يعني فتبقى بدعة بترك النكاح مع الحاجة إليه بدعة وبرضه اللي يتزوج من غير ما يكون يملك الباقة ولا هو يستطيع مسؤوليات الزواج يبقى مبتدع برضه لأنه بيدعي أن هذا يفعله تسننا أو تشرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من يستطاع منكم الباءات فليتزود واحد يقول لا الزواج على طول ومن تزوج ربنا يغنيه ويعفه يهجف ويتخرف وعنش يجب الكلام ده منين يظهر فهم نصوص غلط او ايه ناس فيقول لك لا انا تزوج علشان الله وهو ما يملكش الباء يوم يقع في الاسر وطبعا تعتبر بدعة لانه خالف السنة ويفعلها تعبدا يفعل هذا تعبدا فطبعا نحذر من البدعة ولا بد من الفهم الفهم عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم الدين الحق لأن بتبقى فيه أمور الإنسان مش فاهمها مضبوط فعشان كده يبتدع طيب المهم دول الرهبان القس بقى القس اللي هو رئيس الرهبان فيبقى راهب الأول يخش الكنيسة يبقى راهب وبعدين ما يترقى يبقى قس وطبعا ما يترقاش إلا إذا ازداد علما بياخدهما دراسات يعني دينية فما يزداد علم يترقى يبقى قسيس أو قس طيب وقد قال له قال له عمرو وعمارة إنهم لا يسجدون لك قالوا للنقاش ما بيسجدوا لك بيقوموا بينهم وبين. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وقد قال لهم أمر وعمارة وعمارة انهم لا يسجدون لك فلما انتهينا بدرونا من عنده من القسيسين والرهبان اسجدوا للملك يعني ايه بدرونا تدرنا يعني على طول أول ما دخلنا قالوا الكلام ده يعني بدون تأخير قالوه بدون تأخير فقالوا لهم اسجدوا للملك فقال جعفر إنا لا نسجد إلا لله قال له النجاشي وما ذاك يعني إيه الموضوع ده السجود لله والحكاية دي موش قال إن الله بعث إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الذي بشرنا به عيسى عليه السلام من بعد اسمه أحمد هنا بيقول الذي بشرنا به عاش الرواية دي كده إنه وبشركم به أو بشرا يعني مع شر البشر مثلا وكان حقه يعني يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد يعني جبل اية كده من اولها معرفش هنا في حاجة يعني جزء ساقط من الكلام ولا ايه مش عارف طيب قال فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأمرنا أن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر فأعجب النجاشي قوله ولا النجاشي قوله الفاعل إيه القول هو الأعجب النجاش فلما رأى ذلك عمر قال أصلح الله الملك إنهم يخالفونك في ابن مريم يعني في أمر سيدنا عيسى عليه السلام فقال النجاشي ما يقول صاحبكم في ابن مريم قال يقول فيه قول الله هو روح الله وكلمته اخرجه من العذراء البتول التي لم يقربها بشر ولم يفترضها ولد ذكاء سيدنا جعفر وفطمته وتأييد ربنا لي انه طبعا يختار الايه اول اول لفظ او اول أو أو وصف يختار اللفظ اللي فيه التشريف وأعلى التشريف أنه روح منسوبة إلى الله عز وجل وطبعا كلنا مخلوقات لله عز وجل ولكن الشيء اللي ينسب إليه يبقى فيه تشريف تشريف له روح الله يعني الروح المشرفة التي ألقاها الله في مريم بدون سبب الوالد غير والد والحك مش روح الله يعني تتصور ان ربنا ليه روح زي ارواح البشر ويبقى ده مثلا جزء منها لا مفيش الكلام ده هو روح خلقها الله ولكنه ايه شرفها بان القاها في مريم ولم يجعل لها اصلا من البشر يعني من والد قال هو روح الله وكلمته يعني هذه الروح خلقت بكون لا بالايه بالجماع بين الرجل والمرء كن فكان اخرجه من العذراء البتول العذراء البتول التي لم يقربها بشر البتول هي التي لم يقربها بشر ولم يفترضها ولد فتناول النجاشي عودا من الارض فرفعه فقال يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هؤلاء على ما يقولون في ابن مريم ما يزن هذه يعني اللي بيقولوه في ابن مريم لا يزيد عن الحق اي جزء ولا حتى وزن العودة الصغير ده يعني كأنهم ما قالوش أي حاجة أبدا زيادة عن الصواب والحق الذي نعلمه ما زادوش حاجة ما خرفوش حاجة ما افتروش حاجة كلامهم كله زي اللي احنا عارفينه ومتأكدين منه في ديننا ما يزيد هؤلاء على ما يقولون في ابن مريم ما يزنوا هذا مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده صلى الله عليه وسلم وأشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى ولولا ما أنا فيه من الملك يعني انشغاله لو سب الناس دي هيرجع يلاقيهم ايه ضاعوا ولولا ما أنا فيه من الملك أتيته حتى أقبلا عليه صلى الله عليه وسلم ونعلاه مباركا كل ما لمس جسده وأخذ من طيبه صلى الله عليه وسلم أو اشتم من عرقيه فهو مبارك صلى الله عليه وسلم وقد أخبرتكم من قبل أن خادم الغرفة الشريفة التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنس التراب من أرض الغرفة فيجد له ريحا طيبة لا يعلم مثلها وكانوا يأخذون هذا التراب يستشفون به فيشفيهم الله عز وجل وهم يعني في فترة من الفترات اغلقوا الغرفة بقدار جدر الى سقف المسجد فشق عليه هذا الخادم شق عليه هذا لانه كان يعني يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذهب الى تركيا هناك بعض اثار النبي صلى الله عليه وسلم منها سيفه ومنها نعله ايضا تقبلنا عليه، فوجد فيهما نفس الرائحة، نفس الرائحة التي كان يجدها في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، رائحة طيب تطيب به النفوس، فيا سعادته لو قبلنا عليه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبلنا عليه أنكثوا في أرض ما شئتم وأمر لنا بطعام وكسوه وكسوه قال ردوا على على هذين هديتهما وكان عمر بن العاص رجلا قصيرا وكان عمارة رجلا جميلا وكان أقبلاء النجاشي فشربوا يعني خمرة يعني شربوا خمرة وما عمر ابن العاص امرأته فلما شربوا من الخمر قال عمارة لعمر مر امرأتك فلتقبلني فقال له عمر ألا تستحي فأخذ عمارة عمرا فرمى به في البحر فجعل عمرو يناشد عمارة حتى ادخله السفينة فحقد عمرو على ذلك حقد غل يعني غل العمار فقال عمرو النجاشي انك اذا خرجت خلفت عمارة في اهلك يعني كأنه أراد للنجاشي إنه ما يروح ما يخرجش ويذهب إلى سيدنا محمد وقال له إن أنت لو سبت عمارة قال البهقين معقبا على هذا الحديث قلت هذا إسناد صحيح وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أرض الحبشة والصحيح عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أنه بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم باليمن فخرجوا مهاجرين في بضع وخمسين رجلا في سفينة فألقتهم سفينتهم إلى النجاشي بالحبشة فوافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فأمرهم بالإقامة فأقاموا حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر فأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي فأخبر عنه والعلى الراوي وهما في قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا انطلقا والله أعلم الحديث ده رواه من أبو موسى عن أبي موسى الأشعيق فعشان كده بيعقب على هذا يا يلا والحمد لله رب العالمين وصلى الله عن أبينا محمد وعلى آله وصحبه أتماعين